بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصناة ومما رزقناهم ينفقون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 وَمِنَ النَّ سِمَ يقُون آمَّ بِاللهِ وَبالِاليوممِ الآخِِ وَماهُم بمُؤننين يُخادِرون ال الله والَّذِين آمَنُ وَماَا يخْدَعون إللا قُسَهُم وَما يشر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 مِنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا وَإذاَا لَُ الذيينَ آمن وَقالوا آمَّ وَإذاَا خَلَهِلَ شَاقلَمْ قَُ قالوا إِ المَْكُمْ إَِّ مَا نَحْنُ مستُسَْغْزِلود اللههُ يَسْستَهْزِ بهِهِم وَيمُدُمْ في قَغي لِهم أُنَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعب حذر الموت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 الذي جعل لكم مر فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماء فأخرج بِهِ مِنَ الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداذا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم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 كلما رزقوا منا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة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 إكَت إي جعِلون في الألِّ خَيفَة قالوا تَجعنُ فيِيهَا قالوا أَتَنجعنُوا فيِيهَا منَن مُفْسِدُ فيِيهَا وَيَسبِكُْ دِم وََكْنُ صَبِّقُ بحَمدِك وَنُقَقِْ سونَكقال إي لَمُ م ل تَعلمون وَعََّم آدمََ الأسم فَكُنَّ لَهُمْ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالُوا أَنبِئُونِي فَقالُوا أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكُمْ إن صَادِقِ قَالُوا سُبْحَانَكَ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 قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنِّي عَلِمْتُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكر أنت وزوجك الجنة وكنا منها رغدا حيث شعتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 اِذَا يَأْتِي أَنكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ والذين كبروا وكذبوا بآيات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأغفوا بعهدي أوف بعهدكم اوف بعهدكم وايا يفرحبون وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وايا يتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون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 واستعينوا بالصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبره الا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبره الا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا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 ثم اتخذتم العجل بعده وأنتم غالمون ثم عفونا عنه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 فِكمم <تبارئكم> فَتاب ك إ هو التاب الرحييم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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكنوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين لم ج من السماء فزنا على الذي ظلم جز من السماء بما كان يفسق وإذتسق ساق مني فقل نظر بصك الحجر ف فجرت من ثت عشر عنا علم كلاس م ش كل وشرب من زقلا ولا ت فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا على لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ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 اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءه بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآياتهم بون بين بغير الحّذ بماصوك يكج إ الذي ن والَّ نهد وَ صار والصابينَ من آم بال من آم بالله واليوم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 وإذ قال موسى لخومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا مَا تؤمرون قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها واقع لونها تسر الناظرين ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسقي الحرك ولا تسقي الحرك مسلمة لا شيئة فيها قال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 فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست خلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا نقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. قالوا واتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون او يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وَمنِنهُم أُ يونَ لا يَعلَونَ الكِتابَ إِللا أَم لّ وَإِنهُم إِ لا يَغُّون فَوين منِ الذيذنَ يَتبونَ الكتابَ بيذهِمْ ثمُ يَقولونَ هذا مِن عيذِ اللهِ لَ يَشْتَووا بهِه ثمَمَنًا قَلَ فَو اللَغ مَِّ كَتَبَت خَيذهِم وَيْلُ اللَهُم مَِّ وَقَانُونَ تَمَسَّنَ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلِ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ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 ثم عقدنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمًا منكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم اقرتم وأنتم تشاد ود ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم وسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ومن يفعل ذلك منكم الا خزيوم في الحياه الدنيا الا خزيوم في الحياه الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ك الذيذ َاشترم الحياة الّنْيابِآخرَِة فَلَا يقَفقُ عن وَم العذاَاب فَلا يقفقُ عن وَم العذاابُ وَلا هم ينصرون وَلا َ آتنا مصل الكتاب وَوقَينا مِن بعد بموسُنِ وَآتَنا عساب مغم البَناتِ وَأَد لهُ بوح القُدُس أفَكُ للَما جك وَصُول بما لا تَأَ فسُك استكفتُم ففريق كَذَب وَفريقًا تقون وَقالانوا قُوب نَا بل لعنهم الله وقالوا قلوبنا غلق بل الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بَغْيًا أَنْ نُعَذِّبَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ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 والمؤمنين قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنو الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرصا الناس على حيا ولا تجدنهم احرصا الناس على ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو, وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك لما بين يديك وهدى وبشرى مَنْ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا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 تاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتن الشياطين على ملك سليمان وما كبر سليمان ولكن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 وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما شغل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحقا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 وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه الله ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برعانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فلو جُنْد رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ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 ونعم ساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ على الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا عَدْلٌ ولا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شفاعة ولا هم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانًا لِّيَعْلَمَ مِنَ الْآيَاتِ قَالَ رَبِّ هَٰذَا بَيْتٌ طَاهِرٌ آمَنَّا بِكِتَابٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا ينال عهد وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا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 لِطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرَّاكِعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ من من آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر قال وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلا ثُمَّ أَضْرِمُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ أَضْرِمُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ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 ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قولوا آمنا بالله وما أنزلنا إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا لا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ لَهُ مُسْلِمُونَ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 سبغتنا الله سبغتنا الله ومن احسن من الله صبرا ونحن له عابدون قل اتحاكمون لنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلموا من الله ومن أظلم ممن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 للتك شهدَا على الناسَّ وَيَكُونَ الرسُول عَلَكُم شَهذااب وَما جَعلنَّ القِبلَ النتكُ تَعَلَهَا إلاا لِعَمَمَتَّ بِعرَسونَ مَِّ يَْ قَلببُ على عقببَي مَِّ يَن قَلببُ على عقببَ وَإ كَانكْ لَكَبَِة إَِّا عَ النَّذينَ هَدَ اللهَّ وَمَا كانَان اللهَّهُم ن يُضيع إمَانَكُمْ إِ الله غَبِ النَّسِن رَغُوفُ رحيم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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم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 وَِنْ حَيتُ خاجِتَ فَ وَلّ وَجههك شَطو المَسدِ الْ الحَرامِ وَحيَيتُمَاكمُمتُم فَوالنُوجُُم شَطرَ لِأََّ يكَُ لَِّا سِعَلَكُمْ حُجَّةٌ إِا الذي نَظَلَوا مِن غُمْ فَلَا تَخشَوبُمْ فَلاَا تَخْشَوُم وَخشَوي وَليوت م نعممَت عَلَكُم وَلعَكمم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتنو عليكم آياتنا ويزكيكم, ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ الله أَيُّهَا الَّذِينَ ولا تقولوا لمن قتلوا في سبيل الله امواتهم بل احياء بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبل ونكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين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 اصابته مصيبه قالوا قالوا ان لله وان اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر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 مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ هُنَالِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ هُنَالِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ فأولئك أتوب عليهم وأنا الثواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار ذلك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والاهوكم الههم واحد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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح واستحى بالمسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله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 الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم والبحشاء وَأَن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قِيلَ لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عادي فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب إن الذين يكتبون ما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 الذين اشتربوا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم خبل المشرق والمغرب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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم ولكم في القصاص حيات ياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمحروف حقا على المتقين فمن بدأ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 لَفِي الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهدى فَمَ شلِْدَ مِكُم الشَّهْمَ فَلْيَصُم وَمنَنْ كانَان مَريضًا أَو علىى سَفرَين فَعِدنَة مِنْ أي من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 قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا قريب أجيب Wa idha salaka أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروه النوى وما يكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتفكرون ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألون عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تعتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يخاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا ب هو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 الرحيم وقاتلوا امحقا لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فنعدوان الا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 وما تفعلوا من خير يعلموا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الأرباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشحل الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 ومن تاخر فناث معني لمن التقى واتقوا الله وانموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه الله على ما في قلبه وهو عند الخصام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 سم جَهنَّ ملَ بسلمِهد وَمنِن الناسمَ يشرين َفْس ومتِ غ مَوات الله وَمِن النَّاسمَ يشررين فْس غومِ غ مَرباتِ اللههِ والله رغوفُم بالِعباد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 سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زينا للذين كبروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يوزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين النَّاسِ فيما اختلفوا فيه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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خنوا من قبلكم مستم الباساء مستم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاما واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 وَعَسَى أَن تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قل قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ والنسي الحرام واخراج اهلهم منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت تعملُم في الدننيا والخِر وَناائكَ صْحابُ النَّارِم فه خالِدُود إنِ الذي نَامَن والَّذينَها جَ وَجهد في سَبد لِونائكَ يَرجونَ رَرحمَةَ الله أائِكَ يَمرجونَ رَحْمَةَ الله واللههُ غَفُ الرَّحيم يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وإثمهما, وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ عَلَّكُمْ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 ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبدهم مؤمن خير من مشرك خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى والله يدعو إلى الجنة والبغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساء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 فَإِنْ الله فَنَكَاحٌ في أَمْسَكْتُمُوهُنَّ فَطَلَاقٌ وَلَهُنَّ بما عَلَى الْمُسْتَيْسَرِ والله وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا الله فإن اللَّهَ غَفُورٌ رحيم وإن عزموا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلنهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحابهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وabūnatuhunna aḥaqqu bi-raddihin fī dhālika in arādu iṣlāḥan wa الذي mithlu alladhī 'alayhin-nabu bil-ma'rūf wa lir-rijāli 'alayhin daraja wallāhu 'azīzun ḥakīm aṭlāqu marratan الطلاق مروتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في ما افتدت به فلا جناح علي ما في ما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاناؤك ومظالمون فان طلقها فلا تحن له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكُم يُوعَظُ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 وَإذا قَ قُتُم النِساحَ فَ بَلَ نَج فَنَا تَْغُنُغأَ كِقْنَ أأَزْواجَون أي كِفْنَ أأَزْواجَم إذَا تَراضَو بَيْنَهُم بالِالمَعوبذَِك عضُ بِهمَن كانَانَ مِنْكمُم يُؤْمنِنُ بالِالناهِ ذلكم أزكى لكم وأطهر يَعْلَمُ يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم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 فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف والاتَّقُ الله وَعلملَمُوا عَ اللظَ بِماَا تَعْمَنونَ بَصير والَّذ لَتَوفَونَ مِنْكُمْ وَيذَرون أَزْواجَ تَرَّصْ مَ بِأَنفُسَّ أَربَعَةَ شر وَشَاء فإذاَا بَلَن أَجَلَ فَ جُناحعَلَكُم في مَا فَعََّ فيِي أَمفُسَّ بالِالمَعْروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تبعهدوهن سرا إلا أن, إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن قَلَقْتُمُ النَّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف, متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وَإِذَا نَفَرَضْتُمْ لَهُ نَفْرِطَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَنْ تَعْفُوا وَلَا تَسْأَلُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْوُسْطَى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو عكبانا فإذا أمنتم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 مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ إِلَىٰ رَادٍّ ۚ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لهم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 فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم من ظالمين وقال لهم النبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفأ عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له النبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكَ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ آيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم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 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدابنا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 ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يات يوم من قبل ان يات يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي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 وَوسِعكُ صّ السماواتِ والأَرض ووسِكُ صنّ السماواتِ والأرضَ وَنَا يأُودهُ العظيم.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 والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملقى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 فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العرام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أبني كيف تحل الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخل أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن ثم مَجْعًا عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُ نَجْزًا ثُمَّ مَدْعُونَ يَأْتِينكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا ثم لا يتبعون ما انفقوا منه ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابن فتركه صردا فتركه صَلْدًا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيثًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ صَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اي واحد منكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر, وأصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار أحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعنكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تينفقوا أعلموا الخبيث منه تنفقون ولسن بآخريه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء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 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تهدوا الصدقات فنعيم ما هي وإن تخفوها وتغتوها الفقراء فهو خير لكم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 الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعقف تعرفهم, تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وَما تُم فقُِ خَيرهم فَإِن الله بِهي عَم الذيذينَ يم فقونَ أَمْولَو بالِالَّْلِ وَنهس وَ عَانةَ فَلَغُمْ حجوق دَوَ بِهِمْ فَلَومْه جُغُم غ دَغَب بِهِم وَلَا خَوْفُ عَلَيهِم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار سرا وعلاديا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحرم الله البيع وحرم الربا واحرم الله البيع وحرم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا ان كنتم ذَرُمَا بَقِيَمِ الربَ إِ كُتُم مُؤمنِنين فَإَِّم تَبعنُ فَحْذَنُوا بِحَرربِ مِنَ الله فَإَِّم تَبعلوا فَذَنوا بحَضٍ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو رسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله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 أو لا يستطيع أن يمل له وفن يملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلا وامرأتان فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسعموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى وذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فَإِنْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فلهانهم مقبوضة فإن أمل بعضكم بعضا فليعد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربا ولا تكتموا الشهادة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 لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا, غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مهلانا انت مولانا